بسم الله الرحمن الرحيم حم وال المبين إن لَتُنْبَأَنَّ مَبَارَكَةٌ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون ترتقب يوم تافي السماء بدخان مبين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 تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى